وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو على أعقابكم؟ وَمَيَّنَ قَلِبَ عَلَى عَقْبِهِ فَلَيْ الله اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَتَمُوتَ إلَّا بِإذْنِ الله وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَتَمُوتَ إلَّا بِإذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَدَّىٰ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ وَبَدُنِيَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْنَ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ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 ان تطيع الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين